I would let me ship one more walk, زیر من Vai procurar jacket within o mas nakwai yi si na ni o ni na What? Oh. اَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ مَنَاطِقُهُمْ رَجَعُوا مِنْ جَنَّاتِهِ أَلَمْ يوم ناتش تجري للموت في هذا جنا أنها وقالي بين فيها جنة سجرين وسجعان آنها نْ نَ حْ خَ قالوا كلمة quelle All right. Om nim oh om ni ni ni ها fim À No. Oh